يا رب عطت إلى رحابك تابا وَلْتُ إِلَى رِيحَا دِكْتَائِمَا مُسْتَسْلِمًا قُلْ سَتَكْتَنِعُوا مستسلم المستكين بعوات كتا اذا قلت لي قلت نسي that he lived أدعوك يا ربي أدعوك يا ربي تغفر ذلت وتمد دنيبي غدك وتويني وتمدني غدك فتبدل دعائي واستجب لي رجعتي مردوائي واستجد لي راقا وتي مردوائي واستجد لي ما خاب يا من يا رب عدت إلى رحابك التائفات قل تسليما قل تنثكن يا ورشه مولى سليمان قل تنثكن أدعوك يا ربي ليتني في الذلات ليتني في الذل و تو وَا وَثِي بَابَ الدَّارِ back over you.